ذلك بأن الذين كفروا استبعوا الباطل وأما الذين آمنوا استبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تطر منهم ولكن ليبلو بعضكم بدعم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تُطِعُوا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ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 وللكافرين أنفالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين ما مولى لهم الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار متوا لهم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 غير آث وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عكل مصفى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 تَمِيُّو إلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ أَنْذَكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا إِيمَانًا مَا ذَا قَالَ أَرِفَ أُولَٰئكَ الَّذِينَ فَضَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغطة فقد جاء أشراطها إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 ك الذين لعلهم الله فأطعنهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أَقْبَلُهَا إن الذين أُرْتَدُوا على أدبارهم لَفِي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 فكيف إذا تُوَفَّتُوا مُلَائِكَةُ يَظْهِرُونَ وِجْهَهُمْ وَأَدَبَرَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَبَعُونَ أَشْقَى اللَّهِ وَكَرِيْهُ الْبُضُوءَ نَهُوْ فَأَحْدَقَ أَعْمَى نَهُو أَم حَجَبَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّا يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ كَانُوا تَأُولَا أَرَيْنَا كَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُ وَفِي مَا فِي لَحْنِ الْقَوْلِ والله لا يعلم امركم ولا نبلو انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واقداركم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَضُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا أَقْرَوَةَ لَمْ يَضَعْ دِينَ أَتَدَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَتَيْحَبِطُ أَنَّا لَهُمْ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا فضلوا عن سبيل الله تماما وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتبعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْفِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَنْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَنْكُمُوهَا فَيُؤْفِكُمْ تَبَخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَارَكُمْ فأنتم هؤلاء تدعون لتوافقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَن تُوَلِّفُ الْفُقَرَ وَإِن تَتَوَلَّوا يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ